كيف يكون الطالب كيف يكون الطالب مخلصا في طلبه للعلم أن يتعاهد قلبه ونيته صباح مساء نعم وينظر في مدخله ومخرجه ويتأكد من سويداء قلبه ويقلبها ويحاسبها فإذا استقام أمره والحمد لله إن شاء الله على خير ولا يركن يقول الحمد لله اليوم أنا مخلص إذن لا يحتاج غدا أن أبحث لا في كل وقت وحين لا بد هذا الصراع بين الحق والباطل والشيطان له وساوسه وله منغصاته.